رجل جاء هو وأهله لأداء عمرة في رمضان الذي مضى عليه بالتحديد في يوم سبع من رمضان وكان الزحام شديد طاف ولم يستطع أن يسعى وخرج من المسعى وذهب إلى بلده ولعله جامع أهله ولم يعود إلى, إلى الآن لقضاء عمرته فما الحكم هذا لا يزال على نسكه وإن ظن أنه عدل عن العمره هذا على إحرامه فإن كان قد جامع أهله فقد بطلت عمرته تلك وعليه المضي فيها اكمالها وان كانت باطله او فاسدة وعليه ان يقضي بدلها وعليه شاءت لمطلانها وفسادها فبعض الناس يجهل يدخل في المسك يطوف ولا يسعى او قبل ان يطوف ويسعى يرى الزحام فيعدل هو على احرامه وهو محرم مهما بقي لو لبس فيابه ولو فعل ما فعل فهو على احرامه فان واقع زوجته جامع زوجته بطلت عمرته تلك وفسدت ويجب عليه اتمامها حتى لو كانت فاسدة ثم يجب عليه قضاؤها ويجب عليه هدي إلا المحصر، فالمحصر الذي أحرم بعمرة أو حج فلم يستطع الوصول إلى مكة فإن كان اشترط تحلل ولا شيء عليه وإن كان لم يشترط فإنه يذبح هديا ويتحلل وأما غير المحصر، الذي توقف عن العمره أو عن الحج من أجل الزحام أو نحو ذلك فهذا لا يزال على إحرامه حتى يؤدي نسكه فإن أفسده فيجب عليه المضي فيه ويجب عليه هدي ويجب عليه قضاء هذا النسك حجا كان أو عمره يقول هل من السنه رفع اليدين عند كل تكبيره في صلاه الجنازه نعم يستحب رفع اليدين عند التكبير على صلاه الجنازه في التكبيرات الأربع يستحب استحبابا ولا يجب يقول اشكل علي في الدرس الماضي قول المؤلف لان السلم يقل فيه الثمن لاجل التعجيل فاذا فسخ بالبعض بقي البعض بالباقي من الثمن وبمنفعه الجزء الذي فسخ فيه فلم يجز هذه واضحة لان السلم مثلا حين مثلنا قلنا اشترى ألف كيلو من الرطب مثلا بألف ريال ونقده ألف ريال الآن على أن يسلمه الرطب متى قلنا يمكن في رمضان يسلمه ألف كيلو رطب في رمضان سعر الكيلو ريال مسلم الآن قبل ثمانية أشهر مثلا حين وقت دخول رمضان وقت الحلول ما وجد إلا خمسمائة كيلو وقلنا ان إذا ما وجد الشيء فالمسلم بالخيار إن شاء يصبر وإن شاء يأخذ رسمانه فقط إذا وجد بعض الشيء فيقول المؤلف إنه ينفسخ في الشيء الغير موجود ويصح في الموجود قال آخرون لا ينفسخ كله ولا ينتظر فيه كله لما يرحمكم الله قالوا لأن السلم معتبر فيه رخص القيمة فهو حينما دفع اليوم الف ريال لألف كيلو في رمضان ملاحظ أنه لو كان في رمضان يشتري الرطب ما حصله بريال الكيلو وإنما وجد الرخص لأجل فرق الزمن هذا. فقالوا إذا فسخ في البعض وثبت في البعض صار الفرق كله تجمع على الشيء الثابت اللي بدون فسخ. فيكون فيه إجحاف. إن التأجيل كله بدل ما هو مؤجل على أساس ألف كيلو صار. المنتفع به هو خمس كيلو فقط، وذلك عادت قيمتها، فكان التأجيل مضر بأحدهما لأنه لم يستفد من هذا التأجيل إلا مقدار نصف مشتري، فيكون في إجحاف، وهذا ليس وهو والواقع أنه ليس هذا بصحيح، بل النصف فسخ وعاد وأخذ القيمة كاملة. والنصف الموجود اخذه بقيمته المتفق عليها يقول هل يجوز للمسافر أن يدخل مع الإمام المقيم فينتظره حتى ينتهي من الركعتين الأوليين ثم يدخل معه بنية القصر لا ما يصح هذا المسافر إذا دخل مع إمام مقيم يتم الصلاة فيجب على المسافر أن يتم ولو قصر الصلاه التي قبلها او بعدها لكن دخل مع الامام في هذه الصلاه يجب عليه ان يتم مثله حتى لو لم يدخل معه الا في التشهد الامام ما بقي عليه الا اكمال التشهد ويسلم دخل معه المسافر يلزمه ان ياتي باربع ركعات حتى لو كان قد قصر الصلاة التي قبلها او سيقصر الصلاة التي بعدها له ذلك لكن الصلاة التي دخل مع الامام فيها يجب عليه ان يتمها مثلا دخل المسجد وامام الحي يصلي بالجماعة صلاة الظهر وقد اوشك على النهاية فادركه المسافر وهو في التشهد او ادرك معه ركعة ما الذي يلزم المسافر يصلي اربع فاذا سلم من الاربع له ان يقوم ليصلي صلاة العصر ركعتين اتم صلاة الظهر وقصر صلاة العصر او الصورة الاخرى مثلا دخل قبل اقامه صلاة العصر والمسافر ما صلى الظهر ولا العصر فيصلي المسافر الظهر ركعتين ويجلس دقيقة او دقيقتين فهو قيمة الصلاة او قيمة الصلاة وهو في اخر صلاة الظهر أكمل صلاة الظهر ركعتين ثم دخل مع الإمام فيصلي معه صلاة العصر أربعا لأن المسافر إذا اتم بمقيم لزمه أن يتم وإذا المقيم اتم بمسافر فيلزمه أن يتم ولا يقصر مثله أنت دخلت أنت مقيم ودخلت مع إمام يقصر مسافر صليت معه سلم الإمام الذي يقصر من ما الذي عليك؟ عليك أن تقوم وتأتي بالركعتين الباقيتين لأنك أنت لا يحق لك أن تقصر والنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى وصلى معه أهل مكة وغيرهم قال اتموا يا اهل مكة فان قوم سفق يقول فهل الصيام التاسع والعاشر والحادي عشر يكفي عن صيام ايام البيض صيام <تصفيق> اليوم التاسع والعاشر والحادي عشر هذه لعاشورة فإذا كان الرجل من عادته أن يصوم ثلاثة أيام من الشهر فهي تكفيه لأنه صام ثلاثة أيام من الشهر أما إذا كان من عادته المواظبة على أيام البيض، فيحسن أن لا يتركها أن يصوم أيام البيض لأنه يستحب للمسلم إذا واظب على نافلة من النوافل أن يستمر عليها ولا يتركها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب العمل إلى الله أدومه أي ما داوم عليه صاحبه القرض ايش يقول هل القرض والدين سيان؟ أفرح يقول هل القرض والدين سيان؟ القرض شذي الثاني الوصفة. عرض ويش؟ <تصفيق> يوضح الكاتب الكتابة حتى نتمكن من قراءتها. يقول أخذت مال للجهاد وصرفته في غير مصرفه وأنا الآن نادم على فعلي ولا أستطيع السداد يجب عليك السداد ولا يجوز لك بل يحرم عليك أن تأكله فتكون ظلمت نفسك والواجب على المرء إذا كان غير آمن لنفسه في الأموال العامة أموال الآخرين أن لا يأخذها فيحرم عليه أن يأخذها إذا كان لا يثق من نفسه أن يؤديها كما أمر ويجب على الإنسان أن يحرص على أداء وبراءة ذمته ما في ذمته قبل أن لا يكون دينار ولا درهم وإنما الأخذ من الحسنات يقتص منه هذا المال وهذا المال إذا كان للمجاهدين فلكل مجاهد فيه حق فالويل لمن كان المجاهدون خصماءه يوم القيامة عند الله فليحرص المسلم على براء ذمته ولو أن يبيع شيء مما يحتاجه ليبرئ ذمته رجل يريد أن يتزوج امراه وهي موجودة هنا وليس عندها أحد من أقربائها وسؤال من يتولى عقد النكاح يتولى عقد النكاح القاضي فالقاضي الشرعي ولي من لا ولي له الإمام هو الولي والإمام في هذه البلاد جعل الولاية للقبات فالقاضي يتثبت إن أمكن مراسلة أوليائها اراسلهم لهم وإن لم يمكن عقد لها فعليك وإياها مراجعة المحتلة يقول يوجد في يدي نقش وكوي بالدخان هل احرقها بالنار او ماذا افعل هذا الوشم والوشم محرم ان يشم المرء نفسه رجلا كان او امرأة فاذا كان الموجود فلا يخلو إن قدر على إزالته بدون تجريح وبدون مظهرة فيجب لأنه منكر أمكن تغييره فإن لم يمكن إزالته إلا بتجريح ومظهرة فلا شيء فلا يزوله يبقى ثم إن كان هو الواضع له او موضوع بامره فعليه التوبه والندم على ما فرط منه والعزم على الا يعود وان لم يكن هو الواضع له ان يكون وضع فيه وهو صغير فليس عليه شيء في هذا لانه ليس هو الواضع له فلا اسم عليه في هذا والله جل وعلا يقول ولا تجروا وازرة وزر اخرى فالوجر على من وضعه اذا كان عالما بانه محرم يقول كمل المدة التي ينبغي للإنسان أن يغترب عن زوجته وخاصة إذا كانت المسافة بعيدة من دولة إلى أخرى المرأة قد تصبر عن زوجها إلى أربعة أشهر كما سأل عمر رضي الله عنه حفصه ابنته رضي الله عنها ام المؤمنين فقالت نهايه صبرها الى 14 شهر فعليه في هذه بعد الاربعه اشهر اما ان يذهب اليها واما ان يستقدمها واما ان يستسمحها واما ان يطلقها ولا يحبسها فاذا رضيت بتأخره فلا بأس عليهما إذا علمت أن ذلك في مصلحتها أو مصلحة أولادها وأنه يطلب الرزق الحلال لها ولأولاده ورضيت بهذا فلا بأس لأن الأمر إليها أما إذا نفد صبرها وطلبت عودته فعليه أن يعود أو يستقدمها أو يطلقها ولا يحبسها يقول ما حكم الدين في صلاة الفائتة الصلاة الفائتة يجب على المسلم أن يبادر بقضائها فالتوبه منها بالمبادرة بقضائها مع الاستغفار ولا يجوز له أن يؤخرها بقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليؤدها إذا ذكرها لا كفاره لها إلا ذلك هذه كفارتها هذه إذا كانت صلاة واحدة أو كانت صلاتان أو شيء معدود أو أسبوع أو خمسة أيام ظن المرء أنه معذور فأخرها فيجب عليه المبادرة في قضائها علما أنه لا يجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة عن وقتها ما دام العقل باقل إلا في الصلاة التي تجمع مع التي بعدها فله أن يؤخرها إلى وقت أخرى لأن وقت الصلاتين يكون وقت واحد عبارة له لمن اراد الجمع أما ما يتوهمه بعض الناس لانه إذا كان مريض في المستشفى أو على فراشه ومعه نجاسات ولا يستطيع التطهر قال أصبر يومين ثلاثة إن شاء الله وإذا نشط أو خرجت من المستشفى صليت هذا جهل ولا يجوز ويحرم عليه ذلك لأنه أولا لا يدري هل يقوم من مرضه ويصلي أو يموت تاركا للصلاة والعياذ بالله فيختم له بخاتمة سيئة فيجب على المسلم أن يؤدي الصلاة في وقتها ولا يؤخرها الا بنية الجمع مع التي بعدها إذا كانت تجمع أما مثل صلاة الفجر ما يجوز له أن يؤخرها إلى طلوع الشمس ما دام العقل باقل وصلاة العصر ما يجوز له أن يؤخرها إلى ما بعد غروب الشمس ما دام عقله باقى يصلي على حسب استطاعته إن الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم يصلي قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب فإن لم يستطع فمستلقيا فإن لم يستطع فيومي إيمان حسب استطاعته يصلي بوضوء وطهارة كاملة فإن لم يستطع فبتيمم فإن لم يستطع لا بوضوء ولا تيمم يصلي المهم أن لا يؤخر الصلاة عن وقتها فإذا كان المرء جهلا أخر الصلاة لمدة أيام فيجب عليه أن يقضيها مرتبة يبدأ باول صلاة تركها ثم يؤدي ما بعدها وهكذا يؤديها بسرعة وباستمرار حتى يقضيها ما يقول مثلا أقضي صلاة الفجر مع صلاة الفجر وصلاة الظهر مع صلاة الظهر هذا خطأ وليس له أصل شرعي وإنما إذا كان عليه صلاة يوم أو يومين وعلم فيقوم ويؤدي الصلاة الأولى التي ترك ثم التي بعدها ثم التي بعدها وهكذا حتى يقضيها عليه فإن تعب وكانت أيام كثيرة مثلا جهلا منه فيؤدي ما يستطيع ثم يستريح ثم يواصل وهكذا ولا يؤخر الصلاة بحيث يقضيها مع أوقاتها أما إذا كان قد ترك الصلوات سنوات عشر سنوات خمس سنوات كذا متعمد والآن تاب ومن الله عليه بالتوبة نقول عليه أن يحسن العمل في المستقبل لأن ترك الصلاة إذا عمدا كفر والعياذ بالله والكافر إذا من الله عليه بالإسلام والتوبة ما يؤمر بقضاء ما فاته يقال له أحسن العمل في المستقبل والإسلام يجب ما كان قبله قراءة الفاتحة مع الإمام للعلماء رحمهم الله فيها ثلاثة أقوال بعض العلماء قال يجب على الماموم أن يقرأ الفاتحة سواء كانت الصلاة سرية كالظهر والعصر أو جهرية كالمغرب والعشاء والفجر وبعضهم قال يتحمل الإمام عن الماموم قراءة الفاتحة سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية وبعضهم قال فيه تفصيل الإمام يتحمل عن المعموم الصلاة الجهرية قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية لأن المعموم يسمع ولا يتحمل عن المعموم القراءة في الصلاة السرية لأنه ما يسمع شيئا والأولى للإنسان الاحتياط بأن يحرص على قراءة الفاتحة في سكتات الإمام وما أمكنه ذلك خروجا من الخلاف والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين